مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَسْكُنُونَ فَهَل لَّا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 119. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله وَلَا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين